وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عام انصرم منذ وقعت الثوره المصريه على ارض مصر استجدت في هذا العام مستجدات كثيره حتى بقينا في هذه اللحظة الراهنة وما وقع فيها من أحداث تحتاج إلى تعليق لكنني أجمل التعليق في العام المنصرم كله ليكون هذا حصاد العام وهذا الكلام أقوله لكل المسلمين أداء لواجب النصيحة التي أوجبها الله عز وجل على المسلم لأخيه المسلم لا شماتة في أحد ولا تبكيت لأحد بل إبداء للنصح وبيان للحق الذي أوجبه الله عز وجل على أهل العلم ثم لا يفاجئني ردود أفعال الناس فإننا نعلم أن إرضاء الناس غاية لا تدرك وأن الداعي إلى الله عز وجل إذا جعل الناس من همه فسدت عليه دعوته إنما المحتسب عليه ان يدعو الى الله عز وجل ولو تفرد وحده فما عليك فان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر ويقول ان علينا للهدى لا عليك فلا يختلجن في صدر أحد إن أننا نريد أن نبين هذا الحق رغبة في الرد لمجرد الرد فإن هذا آفة في النفس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقد يرد الرجل حميه وقد يرد الرجل عصبيه وقد يرد الرجل انتصارا لنفسه وقد يرد حسبه لله عز وجل وعلى كل المسلمين ان يقصدوا باقوالهم واعمالهم وجه الله عز وجل ايها الاخوه ان حصاد العام المنصرم وغيره لا يدل دلاله واضحه على ما ذكره الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وليس هذا الكلام عاما بما جرى في مصر بل هو خاص أيضا في خاص حياتك فإن الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من تدبر أحوال العالم رأى أن كل صلاح فإنما هو في توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له وفي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ورأى كل شر وفساد وتفرق فإنما هو في ترك عبودية الله عز وجل ومخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن تدبر هذا حق التدبر رأى هذا في الناس عامة وفي نفسه خاصة من تدبر هذا في نفسه رأى أن كل شر في حياته فإنما هو من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومن ترك توحيد الله عز وجل فإن المرء إنما يسعى لتحقيق مطلوبه والفرار من مرهوبه خير يقصده وشر يحذره وكلاهما في توحيد الله عز وجل وفي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فمن عصى نبيه ليحصل على ما يريد كان عاقبة هذا عليه وبالا ولم يتحقق له شيء وإنما على المسلم أن يثبت على أمر الله عز وجل مهما بدا له أن في الطريق شدة وصعوبة وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام وقد خط لأصحابه خط طويلا على الأرض ثم خط بجانبه خطوطا قصارا ثم قال هذا سبيل الله هذا سبيل الله سبيل مستقيم وطويل وهذه سبل انقصار جمعت امرين جمعت القصر وعدم الوضوح انك لو نظرت في طريق مستقيم رأت عيناك إلى مسافات بعيدة لكن لو كان الطريق معوجا منحرفا لا ترى إلى امد بعيد فهذه سبل قصيرة وهذا طريق طويل فإذا أراد المرء أن يحصل على ما يريد من هذا الطريق القصير وخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا يحصل على شيء لا يحصل على شيء وقعت الأحداث في كافة الدول العربية وهذه لها شأن آخر وقد أعددت لها عده لاقرا الأحداث على ضوء النصوص الشرعية لتروا أن الأمر على غير ما تظنون ولكن كان الوصول إلى الحكم له طريقان طريق الثبات على المنهج وهذا طويل قد يسبقه تسلط العلمانيين على الحكم وهناك طريق قصير أن يدور المرء مع السياسيين الذين ليس لهم وجه واضح فيصل المرء إلى سدة الحكم في عدة شهور فسلكنا الطرق القصار فماذا حصل أول قانون ظهر استفتي عليه الشعب المصري المسلم وهو ما يسمى بالتعديلات الدستورية وقد وقفت على هذا المنبر في ذلك الوقت لاقول ان هذه القوانين مخالفة للشريعة ولا يجوز لنا ان نذهب الى صناديق الاقتراع لنوافق عليها اول قانون فترات رئاسيه لرئيس الدوله وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم والا ننازع الامر اهله إلا أن تروا كفرا هذا القانون يقتضي لو حكم مصر حاكم رشيد عادل فإنه بعد مضي أربع سنوات تجرى انتخابات مرة أخرى وقد ينزع من سدة الحكم وقد ينزع من سدة الحكم نص يدل على هذا ثم لو بقي واختاره الناس لا يجوز له البقاء في الحكم إلا لفترتين رئاسيتين فقط هي ثماني سنوات ولو كان في استقامة أبي بكر وفي عدل عمر خرج الاسلاميون يوافقون على هذا القانون لانه طريق قصير للوصول الى الحكم فكان ماذا الان واضح لكل ذي عينين انهم لو اودوا الا ينجح الاسلاميون لفعلوا باذن الله تعالى لماذا يضد الناس الاسلاميون من ترشح عمر سليمان هذا احساس بالهزيمه وبانهم لا يصمدون انهم قالوا ان الشعب كله خرج حينئذ هذا الشعب سيسقط هذا الرجل ما معنى استصدار قانون لمنعه من الترشح يعني اننا نخاف نخشى ان يصل الى سدة الحق وهذا معناه ان الناس ليسوا معنا ليسوا معنا وهذه هزيمة اين قوة الكلام السابق والقانون الذي سيصدر لا يجوز له الترصح إلا بعد خمس سنوات أو أربع فإن تمت للإسلاميين مدة رئاسة استطاع ان يسقطوهم أزمات الغاز والبنزين والسولار وضياع الأمن يسقط أي رئيس ينفض الناس عن الإسلاميين ولا يحصلون شيئا فهذا سبيل قصير لا يمكن أن يصل المرء فيه إلى ما يريد وأنت لا تدري ما يبيت لك بلي وثانيا قالوا ينبغي أن يكون الرئيس المصري مصري الاب والأم وقلنا في هذا المسجد هذا باطل وهذا من الحكم بغير ما انزله الله فان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ولو امر عليكم عبد حبشي فصار الى الغاء الجنسيات ما لها قيمه اكان عمرو بن العاص حاكم مصر اكان مصريا اكان ساعد بن ابي وقاص ولي الكوفة عراقيا اكان عمر وهو يحكم الدنيا مصريا او عراقيا او شاميا اين هذا في دين المسلمين فاقروه وخرج الاسلاميون ليوافقوا على هذا القانون فمضى العام وصار هذا القانون يحرمون به من الترشح بهذه الضجة المعلقة بحازم صلاح أبو إسماعيل إنها من هذا القانون الذي وافق عليه يصرخ الإسلاميون يحتشدون نصرة له يصرخون لماذا وافقتم إذن أليس هذا هو القانون الذي باركناه هذا القانون لماذا لم تخرج المظاهرات في ذلك الوقت اعتراضا عليه لانه مخالف لقول النبي إلى أن تخرج لأن حازم صلاح ابو إسماعيل قد ينحى من هذا الطريق مع وجود الإسلاميين غيره هذا يدل على أنه سباق على الإمارة سباق على الإمارة الشريعة لماذا أكرر هذا القانون ولماذا يصرخ منه الآن نصرة للأفراد أما المناهج فهي في واد آخر كل مخالفة للنبي تعود عليه أقررنا جميعا ودافعنا على الحزبيات وألقينا وراء ظهورنا كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم الكبار مع وضوح الكلام وصراحته بتحريم تكوين الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم فتفرقنا وأنشان أحزابا واقرضناها لماذا؟ قالوا حتى إذا لم يصل حزب وصل إلى الحكم حزب آخر طيب وهذه النصوص ماذا نفعل فيها؟ تأولناها قالوا هذه في الأحزاب العلمانية والله عز وجل يقول إن الذين فرقوا دينهم دينهم حزب الوفد والحزب الناصري أي دين فرقوه وأي أهداف دينية جعلت الوفد ينشئ حزبا والحزب الناصري ينشئ حزبا ما علاقه للدين بهذا انه خطاب لنا فكان ماذا يهلخ مر عام وهذا التفرق الذي اقررناه هو الذي يستخدم اليوم اداه ليسقط الاسلاميون لا تظنوا ان امريكا لا تريد حازم صلاح وهذا من ضعف العقول والامر وراء ذلك بكثير ولكننا لا شرع ولا حق الى ان الاسلاميون يتساقطون مرشح عن حزب الاصاله الاسلام عن حزب الاخوان الاسلامي واخر عن الاخوان واخر اخواني من خارج الاخوان واخر اسلامي واخر اسلامي كلها احزاب لو كان على الساحه اسلامي واحد لتتابع الناس في التصويت له ضد العلمانيين والنصارى لاخوان المسلمون اليوم هل يصوتون للشاطر ام لابي اسماعيل حزب النور الذي لم يعلن الى اليوم سيدعم من جماعات الاسلاميه سيصوتون لمن وكانوا قد تقدموا بمرشح اسلامي ثم انسحب الإخوان يصطرون قرارا بالتصويت لخيرة الشاطر هل يقدر الإخواني الحزبي أن يخرج من هذا القانون لا يقدر فتتوزع الأصوات بين الإسلاميين تمهيدا ليتساقطوا جميعا وهذا هو السبب في بقاء حازم في هذا المكان ليتساقط الناس فانه لو خرج لم يبق الا مرشح اسلامي لكن الان توزعت الاصوات وتفرق الناس وتشتتوا فما هي المحصله وهذا بسبب المخالفه التي اقررناها لنصل إلى ما نريد فوصلنا الى ما لا نريد وقعت الدنيا لما خرجت المظاهرات لأن بقاء الدنيا ببقاء الشريعة وخرج الناس يزودون عن المعتقد ويندهون إلى خطورة هذا المسلم فلم يجد أهل العلم الذين شاركوا طريقا للحيلوله بين وصول الأصوات إلا بالاتفاق على كلمة وهي رمي المخالف بأنه من المداخله ومن الطعانين في العلماء والجراحين لينصرف الناس عنه من كاملا لأنه لو قال هذا الرجل قليل العلم ربما قلت اذهب اليه فلا اجد في بلدي غيره ولو قال رايه في الثوره خطا ربما ذهبت اليه وقلت لن اخذ منه كلاما في الثوره لكن اذا قال طعام في العلماء جراح مدخلي انصرفت عنه بالكلية وماضت الدنيا اذا الذي يتكلم في اهل العلم او يتكلم بالكلام الشديد على المنابر اي في مجتمع عام هذا يطعن هذا يجرح هذا مدخلي فانصرم العام وإذا بالترشح في الرئاسة يفرق القوم، وإذا بهم على شاشات الفضائيات خرج الشيخ محمد ابن عبد المقصود على شاشة قناة الناس ليرد على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. على شاشات الفضائيات والشيخ السلفي الكبير كما يقول يقول عن الاخوان المسلمين اهل غدر وخيانه ويقول عن الاخوان يرفع لكل غادر يوم القيامه لواء غدر عند استه ويقول عن الإخوان لقد ارتكبتم جريمة كبيرة لماذا لم يكن هذا طعنا لماذا لم يسمى هذا جرحا في فصيل إسلامي كبير وقد كتبه الشيخ في أوراق جابت الدنيا ثم قال حزب النور السلفي إذا لم يرشح حازم صلاح أبو اسماعيل ولو أعط الشاطر سيكون قد ارتكب جريمة أكبر من جريمة الإخوان وفي حزب النور السلفي مشايخ كبار لماذا لم يكن هذا طعنا فيهم لماذا لم يسمى هذا جرحا لماذا لم ينبذ الشيخ بالمدخليه وجاء الشيخ محمد عبد المقصود ليرد على هذا الكلام على شاشات الفضائيات ليقول اخطا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وجاء ليدافع عن ترشيح خيرة الشاطر وقام الشيخ وجدي غني بتسجيل شريطين يتهم فيه الاخوان باتهامات شديده ويتهم كذلك السلفيين بدخول مرشح الاخوان المسلمين الى الساحه لماذا لم يسمى هذا جرحا ولا طعنا وصاروا يرد بعضهم على بعض فلما اسسوا قولا مخالفا وقعوا فيه وجاء الشيخ احمد فريد على قناه الناس يتكلم عن سعد الكتاتني الاخواني الاسلامي بكلام لا يمكن ان تتخيله فاتصل به يا رجل وقال له بالحرف لماذا لم تنصحه سرا لماذا هذا على الملأ لماذا لم تتصل به فقال له بالحرف هذا الرجل تكلم على الملأ ونحن نرد عليه على الملأ ومن أخطأ في العلم يرد عليه في العلم وهذا من النصح لعوام المسلمين لكننا لما تكلموا في العلل ورددنا على المنابر قيل لنا لماذا لم تنصحوا سره فانظر ما قالوه كيف قيل لهم حزو القزه بالقزه حزو القزه بالقزه ايها الاخوه لا اذكر هذا الحصاد المنصرم لبيان خطاياهم فحسب ولكنني أنبهك ألا أن تعصي رسول الله وأنصحهم أن يتراجعوا فإن هذا الطريق لا يصل المرء فيه إلى شيء الانتخابات والسياسة صرخنا وبحت اصوات الناس ليس هذا هو الطريق فقيل هل نترك البلد للعلمانيين فنزلوا فانقسم الناس وتشتت الصف وكثر الجرح والطعن حتى لا تكاد ترى صاحب لحيه الا وهو نافر من صاحب لحيه تقسمنا وتشرزنا ثم هل حصلوا شيء دخلوا مجلس الشعب وجاء الدستور فتسلط العلمانيون عليه وما حصلوا شيء سحب العلمانيون والازهر والكنيسه وسقطت الجمعيه التاسيسيه وفشلت الجمعيه ولم يحصلوا شيئا اين هو الدستور الاسلامي اسقطهم العلمانيون وهذا لان هذا الطريق ليس شرعيا هذا من السبل فلن تحصل شيئا صرخنا بالمصالح والمفاسد لنا عام منصرم ولم تتحقق المصلحه هل نرجع هل نرجع ايها الاخوه ان المصلحه اذا تحققت وربما كان لك وجه خرجنا للشريعه تحقيقا لها مات في نص بطيارك النصارى فقام الاسلاميون ينعونه وهذا سياتي الكلام عليه وتفصيله وبيان وجه المخالفه فيه لكن ادلك على رؤوس اقلام فجاء رئيس مجلس الشعب الاسلامي الذي يمثل فصيلا اسلاميا فقال بالحرف لقد احزننا اشد الحزن نبا وفاه قداسه البابا شنوده بعد عمر طويل افناه في خدمه وطنه ودينه احزننا اشد الحزن هل يحزننا موت ائمه الكفر هل يحزن المسلم لموت الكفار لو كان على مجلس الشعب العلماني فتح سرور ترى ماذا سيقول والله لقد جهزت لكم هذه التعازي وتعازي الكنائس النصرانيه والعلمانيين لكنني نسيتها في عجلتي وانا في الطريق لم يقل أحد مثل هذا الحرف إلا جورج إسحاق هو الذي أقال حزننا حزنا شديدا راجع عزيزة عمرى حمزاوي وقال للإبراشي ليس فيه هذه العبارات الحزن فلو كان المرء يعذل المصلحة فليختر الالفاظ التي لا تناقض الدين وجاء الاسلامي عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي ليقول بالحرف نبا وفاه البابا شنوده حادث جلل ويقول أسأل الله أن يتغمده برحمته ويقول الفقيد العظيم الفقيد العظيم العظيم هذا يتصور العظيم تعلمون أيها الإخوة أن أسماء الله الحسنى كل اسم يدل على صفة فاسمه السميع يدل على صفة السمع واسمه البصير يدل على صفة البصر واسمه العليم يدل على صفة العلم لكن اسمه العظيم يكون باجتماع عدة صفات فلا يكون عظيما إلا إذا كان سميعا بصيرا عليما قديرا حكيما لكن قد يكون المرء سميعا وهو غبي بصيرا وهو جاهل لكن عظيم أي عظمة في هذا الكافر أي عظم وانظر الى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرسل الى هرقل يدعوه الى الاسلام يقول من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم فنسب عظمته الى النصارى لكن لو قال الى هرقل العظيم يعني الذي نراه نحن عظيم لكنك عظيم الروم أما عندنا فلا تساوي قلامة ظفر وهو لا يعزيه يدعوه إلى الإسلام يترفق به لكن لا بد أن يتكلم بما يحفظ العقيدة فلما واجن هذا الباب للمصالح والمفاسد أصدرت الكنيسة كنيسة الباب الفقير بيانا تقول ينبغي أن ينصف الدستور على أن الشريعة النصرالية من جملة مصادر التشريع نعم هذا هو رد الجميل إذا كان كبيرهم عظيما لماذا توقف العظمة؟ هل تمنع الكنائس للعظماء ام تبنى اذا كان عظيما نسال الله ان يرحمه لماذا لم تكن ديانته من مصادر التشريع لا تعصي وتظن انك تصل الا اذا كان المراد ان تصل الى الهلاك ايها الاخوه هذا ميراث وجعل الذله والصغار على من خالف امري طريق الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض تعلمون ايها الاخوه مشكله الدستور لماذا وقعت لاننا لم نكن على طريق واضح لو كنا نريد الشريعه فما معنى أن تنشأ مؤسسة دستورية أو جمعية تاسيسية من كافة طوائف المجتمع إذا كنا نريد الشريعة الدستور هو القرآن قضي الأمر ما معنى جمعية من كافة الطوائف لماذا ما يفعل هؤلاء من الفنانين والدستوريين والسياحيين والجامعات والطلاب ومن العمال ماذا يصنعون يكتبون ماذا وشريعتنا هي القران ألم يقل الإخوان المسلمون القرآن دستورنا لماذا إذن تنعقد الجمعيات لكتابة الدستور لماذا يختار لاعب كرة يصنع ماذا هذا اللاعب لكننا لما وافقنا العلمانيين اسقطونا لكن لو قلنا بطريق واضح الدستور هو القرآن فانضج العلمانيون علينا ليضجوا حتى اذا كنت ترى حل المظاهرات وخرجت اخرج من اجل القران لكنهم اليوم مليونية في التحرير فقط لترشح عمر سليمان وما خرجت المليونيه لتقول الدستور هو القران اي عجب اي مراره في الحلق اي مراره لكنها السبل التي حذر منها النبي السياسة رجل سياسي أي معوج لا وجه له ليس له كلام واضح هذه الألعاب السياسية لا علاقة لها بالشر، طريقنا واضح مستقيم وطويل أما هذه السبل لا للدنيا ولا للدين ولا نحصل منها شيئا ولا تظنوا يهو الاخوه وأنتم ايضا أنهم يريدون عمر سليمان للحكم إن الغرب لا يريد علمانيا ولو أراده لجاء به ومبارك على سدة الحكم إنما يريدون مصر لابد أن تذقست مصر هذا الذي يريدون إنما لماذا دفعوا به لأمر آخر سوف ياتي التنبيه عليه لكننا لا شر ولا عقل وكما قال رب العالمين وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير قد ينجو المرء بالشر والعقل الموافق له فاذا خلى عن الامرين فانما هو الهلاك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 اعلم ايها الفاضل وهذا هو مقصودي بذكر ما ذكرت ولو كان لي مندوحة في عدم ذكر الاسماء لفعلت فانني اريد ان انبهك الى هذا الامر اذا عصيت ربك لتصل الى شيء لم تصل اليه وقد رأيت في كتاب الزهد لأبي حاتم الرازي أنه نقل بسند جيد عن الحسن البصري أنه قال الخير كله في حرفين أن تفعل ما امرت به وتجتنب ما نهيت عنه الخير كله في هذين الحرفين لكننا احيانا نعصي لنصل الى ما نريد كان يخطب الرجل المرأة ثم يعصي فيكلمها في الهاتف او يرسل الرسائل ليدلها على الدين ويعلمها فاذا تزوج بها كان هذا الطريق الباطل سببا من اسباب دمار الحياة بينهم لأن المرأة تصدق أنه منحرف وتحتج عليه بهذا الطريق ما هو المنع أن تكلم النساء لما أكن لك امراه وكنت تكلمني ثم يتهم الرجل المرأة بمثل هذا ويكون هذا الطريق سببا في شقائهما عندنا بلاء عندنا بلاء مرض في القلب تخيل لو وصل لك رجل رسالة على الهاتف وقال أرجوك أنقذني أنا في ورطة مالية أو غير ذلك ربما لا تأبه لكن لو اتصلت بك بنت فانظر كيف عجلتك في تفريج كربها هل تقصد التفريج الكرب ام هذا مرض القلب لأنها بنت وتبذل وسعك في هذا وهذه مخالفه قلبيه والنبي عليه الصلاه والسلام قال له ربه في العصر الفاضل لنسائه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لكن عندنا تزكيه عابره فهذا الطريق طريق المخالفه لا تسلكه قط ولو بتاويل وقد بان هذا بأمرين فان الله عز وجل ينبغي ان يختبر الناس هذا الصراع النفسي الداخلي فاذا تغلب المرء على اهواء نفسه استطاع ان يحقق النصر على عدوه في غزوه احد قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه والحس القتل كما كان ابن عباس يقول لانه يذهب الاحساس حتى اذا فشلتم والفشل هو الجبن وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وهذا فيه جملة فوائد وليتني جعلت الكلام على هذا الموضوع أول فائدة أن كثير من الفضلاء قد يخالف أمر النبي الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فإن النبي قال للصحابة كما في الصحيح لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم ما رأيكم في هذا الكلام واضح لو رأيتمونا تخطفنا الطير أي هزمنا هزيمة النكراء فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم ولو رايتمونا هزمناهم فأوطأناهم وطأناهم بنعالنا بكثرة القتل فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم فلما انهزم المشركون نزلوا من على الجبل وهذا الكلام الصريح خالفوه وهم من الصحابة فلا يتعجب أن يخالف بعض العلماء أو الدعاء أمر النبي الصريح لكن الناس لا يتصورون وقوع هذا لا يتصور أن يخالف أحد أمر النبي الواضح فيطعن في حديث النبي ويقول لا بد ان يكون لهذا الحديث تاويل لكنهم صحابه ونزلوا طلبا للغنيمه فماذا فعلوا الا تحت درس عصوا الامر طلبا للغنيمه ففاتتهم الغنيمه والنصر هل حصلوا الغنائم اول ما نزلوا قال النبي صرف الله وجوههم وصرخ الشيطان وقال اي عباد الله اخواكم فرجع الاولون على الاخرين والاخرون على الاولين وقاتل المسلمون بعضهم بعض حتى احتاط المشركون نبينا وارهقوه ارهقوه وليس معه إلا تسعة نفر سبعه من الأنصار ورجلان من المهاجرين فلما دهموا نبينا قال من يردهم عنا وله الجنة فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم أرهق النبي فقال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة فقام الأنصار فقاتل حتى قتل حتى قتل السبعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا إخواننا وقال لله اللهم انتشأ لا تعبد لو قتلت ما عبدت اللهم انتشأ لا تعبد فأنزل الله نصره على نبيه وأنزل المطر من السماء وثبت اقدامهم ما حصلوا لا غنيمه ولا نصرا بمخالفه امر النبي عليه الصلاه والسلام هل وعينا الدرس هل علمنا ما حالنا مع النبي لا تعصي في قليل امر ولا كبيره ولو رايت ان الهلكه في طاعته وانظر في سير الكافرين ما فر رجل من الحق إلا رجع إليه وما فر إلى الباطل إلا كان وبالا عليه جاء الملك النصارى وقد حاول أن يقتل الغلام الذي يدله على التوحيد فقال له الغلام إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به خل سهما من كنالتي واجمع الناس في صعيد واصلبني على جذع وضع السهم في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام بسم الله رب الغلام ففعل الملك فوقع السهم في صدغ الغلام فوضع يده على موضع الصدغ فمات فقال الناس اجمعين آمنا بالله رب الغلام ترى ايها الاخوه لو ان هذا الملك ترك الغلام حيا ربما لم تسلم القريه باكملها ربما صدقه بعض الناس وكذبه آخرين أراد قتله ليائد الدعوة فكان القتل سببا في إيمان الناس فقيل للملك قد والله وقع ما كنت تحذر قد آمن الناس فأمر بالأخاديد فوضعت في الطرق وأمر الناس أن يتقحموها اذا لم يرجعوا عن دينهم فدخلوا النار اجمعين الا امراه معها صبي تقاعثت فقال لها اصبري فانك على الحق اين المصالح قد تكون المصلحه يوما القتل نصره للدين لا تفر من كل اذى فلا ينصر الدين الا على هذا ولما جاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم يشكون شدة الاذى من المشركين وقالوا للنبي ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقعد محمرا وجهه من الغضب وقال إن الرجل في من كان قبلكم كان يوضع المنشار في مفرق راسه ما يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون ما عزرهم ولا دعا لهم إن الثبات لا بد منه ولو فيه حذ الغلاص لا تسلط العلمانين علينا الثبات الثبات أيها الاخوه وقد قص علينا ربنا هذه القصة العجيبه ان جماعه من بني اسرائيل ضعاف تسلط الكفره عليهم واخذوا بيت المقدس فقالوا لداود عليه السلام ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فبعث الله اليهم ملكا وامره عليهم وخرجوا يقاتلون فاراد الله ان يختبر الناس ليمحصهم لا بد من سنه التمحيص فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني اجرى الله لهم في الجبل وهم عطاش أجر لهم نهرا وقال لا تشربوا وهم يموتون من العطش وأمامهم نهر عذب وقال لا تشربوا فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده صراع نفسي على طاعة النبي ايطيعون وفي طاعته الهلاك عطسا ام يشربون حتى ينجوا من الموت فشربوا منه الا قليلا وصدق الله ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا فلما شربوا وواو الجنود الذين يعلمونهم قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده لما انهزموا داخليا القى الله في قلوبهم الرعب وفشلوا لا بد من اختبار والتمحيص نحن في محنه نحتاج الى تمحيص بعد تمحيص وقعت الأحداث في مصر لم يأخذ الناس منها إلا أن الشيخ محمد حسان والشيخ فلان أخطوه وارتكبوا هذا الأمر المفزع فصار اجتماع الناس على من سبهم بغض النظر على الجمع على العقيدة وصرنا في محلة نحتاج إلى تمحيص يشهد الناس بعضهم لبعض لمجرد الموافقة على الخطأ في الثورة فيزكي بعضنا بعضا لمجرد هذا الأمر بدون النظر إلى باقي المسائل العقدية فعدنا مرات أخرى إلى التزكيات والعصبيات مرات أخرى فأنا أصدع بتخطية الثورة لكن قد أكون على مخالفة عقبية في باب الإيمان في باب القدر في باب الأسماء والصفات في أبواب أخرى من العقيدة فلا يقال عن الرجل صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها انظر إلى التمحيص الذي نحتاجه ظهر بعض الشيوخ ممن يدرس في العقيدة على قناه فضائية والأجواء ملتهبة والناس يتناظرون في مسائل الخروج والمظاهرات ليقول على شاشات الفضائيات أخطأ الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب في شرح كتاب مدارج السالكين ما هذا العجب الان اخطئ الشيخ في شرعه لمدارج السالكين والاصل العقدي ادعه لا تكلم فيه ما هذا ايها الاخوه ما هذا فاجتمع الناس عليه وسجلوا هذا المقطع لمجرد انه يرد على الشيخ ولقد اصاب الشيخ ان مدارج السالكين شرح فعلا لمنازل السائرين وكان هو المخطئ ولم يقل احد من العالمين قط ان ابن القيم كان جبانا في العقيده وأراد أن يرد على الهروي لكنه عجز ولم يستطع فسماه شرحا من باب التورية والعجز ووصف الهروي بشيخ الإسلام وهو يعلم أنه ضال مضل لم يقل هذا أبدا أحد ولم يقل هكذا ابن القيم ولا ابن تيمية ولا الهروي وكتب الإسلام طافحة بوصفه بهذا اللقب أكان ابن تيمية جبالا وهو الذي مات في السجن أكان ابن القيم رعديدا وقفطيث به على العشائر على جمل ظهره إلى دبره لكن الناس اجترعوا فقط لأنه يتكلم على الشيخ ثم عقد مؤتمر صحفيا كبير مع الطلبة ليقول ان الشيخ محمد حسان يتقاضى اجرا من قناة الناس ثم يقول لا اتقاضى من لي من واحد ولم يعقد المجلس ليبين خطاه في الخروج ولا خطاه في التحليل المظاهرات ولا بيان خطأ العقيدة ليبين فقط انه يكذب او انه يحب المال ونحن في ذلك الوقت لسنا بحاجة الى هذا بحاجة الى رجل يغمس يده في الصف ليزداد عدد القائلين بالعقيدة اما والدنيا ممزقة والسلفيون صاروا يعتقدون مذهب المعتزلة بجواز الخروج على حاكم الجار وصلنا ضعافا قله نتكلم في المال لكن الناس عصبية حملوا هذه المقاطع فهل حصل على ما يريد هاجت الدنيا عليه وخرج الناس يكذبونه من كل جانب وردت الجوائد عليه وصار الكلام عصبيه بعض المتعصبين ضد الشيوخ يقول هو لم يتراجع وهم يقولون تراجع وخرج الكلام عن العقيدة الى نصرة الناس تمحيص الذي في الصف خبس كبير فتن لا يعلمها الا الله صار الاجتماع فقط اول من ان يرفع كلمة يجري عليه نحن نحتاج الى تمحيص فوق تمحيص وإننا نرى فتن مقبلة كقطع الليل المسلم والله انني اليوم استخرت الله عز وجل أن أدعى الكلام بالكلي وأعتزل لأن الذي يأتي أراه شديدا جدا ويخشى أن يتكلم المرء على الناس بما هو باطل فإن المرء لا يضمن نفسه في الفتن ولن يكون المرء زنبا في الحق خيرا من أن يكون راسا في الباطل ولكن الله له أمر آخر أيها الاخوه إن طريقنا طويل ممذ فلا تجتمع الا على عقيده العصبيه رجعت الينا مره اخرى وستدور علينا الدوائر اجعل كتاب الله امامك والسنه دستورك دستورك لا تخالف امر نبيك ولو كان فيه جرح العالمين ولو كان فيه حز غلاص لا تعجل شيئا قبل اوانه فإنها والله المحن والفتن والله ما وصل شيء أحد إلى ما يريد إلا بطاعة الله عز وجل فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته فإذا حرصت على شيء بمخالفة لا تحصل شيئا أبدا ولا يظن أحدكم أن الحق نصر إنما يعدون إسلاميا لشيء سوف يكشف إن شاء الله تباعا فيما نستقبله من أيام فإن الله عز وجل قد يعطي الملك للكافر ولمن هو مبتدع لكن لا يستخلف إلا الصالح قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك فاتى الله الملك النمرود الكافر العليم لكنه قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات ليستخلفنهم ولم يقل ولا يملكنهم فإذا وصلت إلى الحكم وأنت مخالف فهذا من باب الإيتيال القدري الذي قد أعطاه حتى الكفرة لكن إذا وصلت بعد الإيمان والعمل الصالح فهو طريق الاستخلاف الشرعي ايها الاخوه الكرام هذا هو السبيل وهذا حصاد العام المنصرف أوله وآخره سوء العواقب في معصية الله عز وجل فاستقبلوا الأيام القادمة في خاصة أنفسكم وعامه أحوال المسلمين بطاعة الله عز وجل وتوحيده وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا